موالي موالي من الصغر للحين موالي يدعو عليه جننا حب وحسين جننا حب وحسين موالي موالي من الصغر للحين موالي يدعو عليه جننا حب وحسين جننا كل احرى شغل الوجه الناس بزيارة وليهة تمت رشواق وحني لنعشق سيد الشباب ينسي كل ضيم الناس بزيارة وليهة تمت رشواق وحني معايشيك سيد الشباب نسيك كل طام السنين ايش عايشك صافي وصلني قلبك يا حبي ايش عايشك صافي وصلني قلبك يا حبي موالي الموالين قسم الحسن موالي الموالين قسم باب الحسن ننادي الاحرار شبلوا الكرار ننادي الاحرار للوصل الكرار موالي للموالي بدنا حسين احنا بالحضره وجنب شفاط ابو الاكبر علي بينا من اش وقت تساوب جباله احنا بالحضره وقرب شطاب ابو الاكبر علي بينا من اشواق تسامب جبالك تدري شاغل بيني يفوح ورد حياتي تروح شاغل بيني يفوح ورد حياتي تروح منادين منادين وبهالنهج ماشي من عديل من عديل ya feeb كنا احنا اللي كل من يا شق ويسهر شهور حسسنا احنا نلم على سهر طول الدهور كنا احنا اللي كل من يا شق ويسهر شهور حسسنا احنا نلم نحب جنون واحد نبي ما محبين محبي ثبت لنا الدي وحبين محبين ثبت وعند المؤمن ارفع من حرم بيت الحرام دول مؤمن يضحى بروحه من اجل الامان ارفع عند المؤمن ارفع من حرم بيت الحرام دول من يضحى بروحه من اجل الامان يرفص عمر ويقول ما عيش ابد مذلول عمر ويقول ما عيش ابد مذلول مضحيين مضحيين الحرب الطاغي وضحين وضحين الحرب الطاغي موالي المنشد محمد العامس بقلم الشاعر حسن الامحمد داوي الهندسة الصوتية والتوزيع احمد الامحمد داوي تم التسجيل في ستوديو ريحانة المصطفى الاسلامي